العبد الأسمى رفع صدر الإله الواحد أمين أريد أن أخبركم في هذا اليوم عن البركة كل إنسان في الدنيا يبحث عن البركة ما هي البركة؟ وما معناها وكيف تكون في الحقيقة البركة من الأشياء التي تحدث وإن حاولنا منجب لها معنى كده زي كلمات في القناة منعبرت وليها معاني كثيرة من جهة اللغة لكن بالبركة لا شهر الإنسان إن هذا الله موجود معه هذه البركة هي مصادر متنوعة ثم المصدرها الأساسي الله. ومن يرسل دين الله سمعنا البركة من أي الإصحاف في الكتاب المقدم ربنا بارك آدم حيات وكمس البركة فيها الكفرة وفيها الطلقة والسيادة ألفهم تفسروا وفسروا من على الأرض وخدعوها واتصلقوا على كل سمك البحر وكل الحيوان على الأرض وكل طير السماء إلى آخره وسموا هذه البرة عينها تقريبا فيلة منوخ في أولاد بعد سل ربنا بارككم أعطاه من واعطاهم السلطة واسمعنا البركة ايضا لإسليد جميل جدا في جعوة الله لإبران في تكوين الناس قال لي أجعلك عظيمة وأباركت وأعزم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك العنو وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض لعلها من أكثر البركات التي وجدت في الكتاب وأكثرها تفاصيلا كريض جدا ان الانسان نكون مبارك من الله من الله نفسه بطريقة مباشرة نسمع نعيذ البركة كانت البركة هنا فيها التقديس وفيها الكثرة وفيها التلطة وفيها الانتشار وتبارك فيه جميع قبائل الحرب غير أننا حاليا كيف نأخذ الغركة من الله نفسه في هل ممكن مفاصلة زي إبراند يعقوب أيضا ليس كفر بنا وأن لا أتركك حتى تباركني وأخذ منه بركة برد من الله مباشرة والنبيح قال للذين عن اليمين تعالوا إليه يا مباركي أبي رش الملك المعد لكم من ذئب العالم والمبرارين من الآب بدون أن يقول باركنا بكل بركة روحية بركة من الله مباشرة يقول سبحانك إني أخذ البركة دي هل أستطيع ان أنا أسمعها من سما الله؟ هؤلاء طريق كثيرة تأخذ بها البركة. اول طريقة لحفظ البركة وانعلها انك تحفظ الوطاعة تمشي في طاعة ربنا فتأخذ بركة الطاعة تمشي في طاعة ربنا وتأخذ بركة الطاعة دي موجودة في الكتاب اي موجودة في تسمية ثمانية وعشرين في تسمية ثمانية وعشرين وان سمعت سمعا الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصياه التي انا عطيت بها اليوم سأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك سأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك مباركا تكون في المدينة ومباركا تكون في الحق مباركا تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهاينك نتاج بقرك وإناث غنمك مباركة تكون سلتك ونهدنك مباركة تكون في دخولك ومباركة تكون في خروجك نقر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تنسد إليه يدك في الأخرة إذن إذا كنت في الله وتسلق في وصياه ستمان بركة دون أن تسمع صوتا بالبركة لكن ربنا يبارك في حياتك جميع من الأشراء الجميلة صحيح. إن ربنا مش يبارك فيه بس يبارك في جميع ما تمتد إليه يدك كل حاجة تيجي في ايدك تبقى مبروكة كل حاجة تيجي في ايدك تبقى مبروكة حتى كل ما تها معدنه حتى كل ما تبار يديك ربنا ترى كفايه شيء انه لما تنتقلت على الموسيقى الصغير من نوع البركه انه كان شاب بنجاح، وانطبق عليه خير المزمور كل ما يعمله ينجح فيه. شكل عبارة جميلة كل ما يعمله ينجح فيه. حاجة تبقى عبارة لعبت الناس سمين زي واحد يقول لك سلان اتصراب في ايده يبقى جهب واحد تاني تجهر في ايده للأسراب لتختمل من واحد الواحد لتنفيذ الوصية انت بتأفر درجة يعني اضرب لكم مثلا العشور العشور واحد يقول انا مرتدي مش نعطيني ازاي انا اتمنعش اذا كانت في 100 مش مكتفية يبقى تسعين في المليا, في المليا في لما تتلق مني العشور وتتلق سوقها تا الكلام ده كلام بفوق الحساب يعني واحد ما تتقالى حسبة ويستغل بدي لكن عندي ربني لا التسعة عشار جائد البركة اكتر من الواحد الصحيح 90 في المية جائز البركة أكثر من البيه في المية بدون بركة. ما فيه إنسان تين جنيه في إنسان جنيه ومطمس بركة ومفتقد وواحد كان عنده خمسين جنيه و فيه بركة ومطوب. في بركة معينة كده موجودة. هل أنت صاعر؟ انك يوستك في بركة ولا ضائعة بلا حساب مثل مكانت كتيرة متعاش بركة لو نفسك الوصية هتاخد البرك لان ربنا بيقول هات العشور ودربوني ويكنت أبتح ليكم كو الشماء عليكم لا باي كما تقولي كفانا كفانا وبقى فيه بركة ولا مفيه بركة نفس الشكاية بالنسبة للوقت راح يقول انا مضهور جدا ما اقدرش ادي يوم في الاسبوع لربنا الاسبوع في حاله مش مكسب ازاي انقضي يوم اعلك ست يوم مع البركة احسن من سبع قيام من غير بركة ست ايام ومعها بركة احسن من سبع قيام ومعها بركة وبالآخر دقاء الساعة واحدة فيها بركة ربنا تقتدر كثيرا شيثة لها يا حتما لبقى انا بالوقت عايزك تقول لي يا رب لا اريد الكرمية اني انا اريد النوعية لا اريد كرمية المال او كرمية الوقت لكن اريد <تصفيق> المبارك <تصفيق> نفس الكلام في الصفحة تقول ما عنديك جزء اخدم لك نص سحة ومعنها بركة احسن من سحة كاملة من غير بركة لا بد ان تحرق ان بركة ربنا تكون موجودة في حياتك لازم تحرق ان بركة ربنا تكون موجودة في حياتك لكي يبارك الله وقتك لكي يبارك الله جزءك لكي يبارك الله مالك لكي يبارك الله افتريك في الحلم ايضا فيه ناس بيخدمه كثير بلا سمع ولا بيخدم طول الاسبوع وما فيه سمع وفيه انسان ربما يخدم ساعة واحدة يغير بها نفوسا كثير لأن الخدمة فيها بركة كنا عايزك تدخل ربنا في خدمتك حسن تبقى خدمة مباركة تدخل ربنا معاك وانت داخل من الخدمة وخارج من الخدمة مباركا تكون في دخولك مباركا تكون في خروجك. تنسك في من هدل الخدمة وتقول لي لا اتركك حتى تباركني دارك الكام دقيقة اللي هخدم فيهم دارك الكام كلمة اللي هقولهم دارك الغهد البسيط اللي هبزله دارك الكهن الضائم اللي موجود عندي اعطيني بركة في شبنتك لو دخلت البركة في شبنتك في تكون نفسها عايزين بركة عايزين بركة ربنا تخش حتى الوحدة المسيحية التي نشتغل عنها ونجتمع لتبدأ هن ربنا بارك الجهود بجب نتيجة هل كانت مجرد جهودا بشرية مجرد جهود بشرية جكاء بشري سياسة بشرية حكمة بشرية مش فالجب نتيجة عايز ربنا نبدي بارك فإحنا باستمرار حتى كل أجاز بنقول يالذي بارك في ذلك الزمان الان ايضا بارك والذي بارك في ذلك الزمان الان ايضا بارك لكي سأجز بركة مع الامر كله في يد الله وبالتنفس الوساية بهذا تضع الامر كله في يد الله جي حاجة تاني هزاي في قصة اطعام الجموح الولد استغير معاه خمس كجات وسمك خير لما اتحد ايد ربنا شاكه خمس خلاس لان الحاجة جاد في ايد ربنا وضعناها في ايد الله فا اسبح لها تلوة معينة الله قادر انه يغلب بالكثير وبالقليل حتى الحطوية في مطلع داود لا تكفي لعظيمة جريان لكن في ذا بارك الله في الحمد وداود انا ااتيك باسم رب الجنود انا ااتيك باسم رب الجنود. والحسراية وضعت في يد الله قبل ان توضع في مطلع داود الحسراية اتوضعت في يد الله قبل ان توضع في مطلع داود في نحز ان ربنا يدركها وخطة واحدة جديد الكل بصراحة اللي احنا عايزينه في حياتنا كلها هو البركة بركة ربنا كوش. بركة ربنا خد ستعمل كل حال بركة <تصفيق> ربنا خد ستعمل كل حال هذه البركة بيشعر بيها الانسان في حياته شوف <تصفيق> ربنا قال مرة العام القديم الارض تشتغل ستة اثنين وتستريح في العام السابع نتيش رجالة والحزابة العز وبعدين ربنا قال ايه قال وانا عبارت في غلط في العام السابع انا عبارت في ايه في غلط في العام السابع فلما دارت فيها بقيت شكا في, في العام السابع والعام السابع والعام الثامن على غلنة تطلع دي الحصاد بتاعه فرد كن التكفي واللي جالس في البركة بنقول يالذي بارك في غلة العام السادس يالذي بارك في ايه في غلة العام السادس زي ما بارك في الخمس خردة والتمتين هذه الأرض الواعتي ممكن تزرعها. تجيب لك خمس اناطير وممكن تجيب عصرة وممكن تجيب خمس تاسر اذا كان فيه بركة بتجيب كتير وازا ما كان فيه بركة ما تجيبش واللي تجيبه لما داغت البركة من عند قاين شوفي ربنا قالو ايه قالو كلمة خلية. الموضوع ده عمل خلي في الارض لا تعود تعطيك قوتها تشتغل في الارض الارض ما تجدشي قوة ساعة ما فيه لا تعود تعطيك قوتها طب الارض اللي جيدة بتجي ايه بتجي ثلاثين وسعاد سبتين وسعاد مين حسب البركة المعتقدة للأرض هذه أرض جيدة لكن مشكلة كل في الجنية في بركة معينة لتعطل الأرض من ذلك في الكريسة باستمرار من صلقه شيء من أجل الأرض والزروع والتمار من قل اضعبها كنقدارها كنعنة فرح وقت الأرض ليروا حرفها والكتاب أسمر ونطلب البركة للارض نطلب البركة للارض الناس كانوا لما ييجوا يزرعوا ارض ياخدوا مية مصليه ويرشوها في الارض قبل ما يزرعوا ولا كان عايز برقة للارض دارت بركة تربينا في الارض واحنا البركة تربينا في جايبين من عندنا لا بدهم ولا بيريد يقول مباركة تكون ثمرة بطنة وثمرة ارض ثمرة الارض تكون مباركة ربنا فيها باركة ما جامل امر هكذا فاحنا لازم في كل موضوع نطلب باركة ربنا فيه كله. هذه حتى لا يكاد المرأة قبلت يطلب بركة ربنا للناس الموجود عشان كده في المباركة سمرت بطن سمرت بطن. أي مثلا يوحنا المعمدان لما ربنا باركه وهو في بطن أمه خذ بركة معين لأن سباق صحيح انتبه عليها عبارة نبارة تكون سمر البطن شاف بركة من الله بلا إله إلا ومن يومه رجل مبروك من يومه رجل مبروك لعكس أولاد من شفينتهم المذكرة ويتعبوا في صربيتهم ويكونوا كدب شعب كبير جدا للأسر طب الزاور رجل مبروك فأتياره التدس من أول في الأول وهي تسلم من أجل الواج دلواج الدم اللي بيأخذ منها بيكون دم مخلوق بالصلب، القصية اللي موجودة فيها أثناء الحمل بتجيها من الواج لكن بالتالي ما أرغبها وهي في الشهر الرابع تبني أجل أجل هترشن على الواج لكي يكون أولادكم مباركين احرسوا على علاقتكم براقل وكي يعطي في الأولاد ولكي يبارك أيضا جميع ما تنتد إليه أيديكم الدقيق والزيت بتوع أرملة صرفة صندق باردهم أوليا النبي فكور الزكية لم يفرق وإناء الزيت لم ينضي وفد الزيت في الهجة المدار زيت الزيت الحاجة دائما البركة ممكن تكون عن طريق الله مباشرة وممكن ان تكون عن طريق قدام الله ورجال الله البركة التي اعطاها سيئلية للدئير جلب بركة في الدئير اللي اعطاها في البيت جلب في الزيت جاية من الله مباشرة والعنتره عبد ايليا عنتره عبد ايليا هؤلاء القديسون هم حاملوا البركات للعالم حاملوا البركات للعالم يعني ربنا تعبي يدي بركه بطريق مباشر وتبعث يبعث قدس مليان بركات يقول لي احوزع البركات بي والقديس يعد يوزع في البركات من ربنا برد بل اكثر من هذا اكثر من هذا ان هؤلاء الحديثين ليكونوا هم نفسهم بركة هؤلاء الحديثين ليكونوا هم نفسهم بركة ودي جبناها من عندنا لأمة كتاب المقبل ربنا قال له تكون مباركا وتكون باركا برعبيني الأبارتين تكون مبارك وإن تنبتك تكون باركا دا كلام نتيج دا وخلق الواحد هو نفسه بارك. يعني اللي نفسه, نفسه وين يقعد معه يقعد مع البارك كان إيلي النبي كان إيلي النبي مراقصا في بيت الأرملة ألف في الميل وكان إيلي النبي مراقصا في بيت الشمالي وكان إيلي تتبير بركة في بيت وطفاء وبركة السجن وبركة في أرض مصر في كان بركة متحرك بعد سجن وطفاء وبركة في بيت وطفاء ورح السجن وبركة التي البركة إلى السجن. وكل اللي الموجودين في السجن يبقى مبسوصين يوجد في أرض نصر عرض بس مبارك مبارك شعبي بسر مبارك أرض مصر لما المسيح جنشي والعبرة ويسر النجار العائلة المقددة ببارك وذلك نفس الإصحاف أشياء في ساعتاتر موجود في سي يولي حلقة ببارك هم حملت البركات الى العالم قل ليحملوا البركة من الله الى الناس ولذلك كثير من الخدسين كانوا بيتكلموا بالطريقة المباشرة يعني بالسريعة المباشرة يعني مش يطلق ويقول ربنا عطيكي سعب يكون خد على طول على طول وليا اللي بيقول ايه يقول لا يكون مطر ولا يصل على الارض الا عند قولي يا سيدي إلي أنا ما استغلت الثراب اللي تحضر جليه لكن قول لغاية لما ربنا يريد قول لغاية لما ربنا يريد يقول أنا غقول إلا عند قولي عند قولي أنا إلي طرعا قول إلي هو قول الله لأن إلي حامل كلمة الله أنا أقدر تفرق بين المتنين أنا أقدر تفكر إلي عن وما وماقدر تفكر ربنا عن إليه الشيء اللي بيقولها إليه بيقولها رفض على كم لأن الله هو الناس في الأنبياء من حمل البركات إليس عدياله الشيء مليا وإبنها مات الله تعالى من الخضيط بعد رحمة الله الله إيه الحكاية إيه حملة البركات حملت البركات ربنا اجعلهم كده وتكون بركة مش تكلب بركة من ربنا ده انت نتك تتقل بركة اللي ربنا زي نصلا لما احنا نقول من بركة ربنا على الجيل الماضي انه عايز فيه الأنبى إبرام قصة في الفيوت بركة ومن بركة ربنا على جيل السابق إن كان عايش أمس رفضون أبو طرح رب البركة ولزانيك الناس يبحثون عن الأشخاص البركة لكي يأخذوا منهم بركة يبحثون عن الأشخاص البركة لكي يأخذوا منهم بركة يقول لك لمذا بركة لمذا بركة المرأة <تصفيق> الثانية مستجاة سافت قليت قليت متعالجا عند عندي علية ستقعد بايت فيها كتب صح نايد دي ايه النبي عند إجابة أربلة دا لما يروحي اتعال البركة راحت ناعد وهي مستجاة انت رأس بكتش بكتش ان البركة بكتش لك كين بركة يريد انت مسكت ببارك كل من يراكم يتبارك كل من يراكم ايه يتبارك في ناس من ينغلاب المسكين يمسك الأحرام ويشوف تكهة البخل ويشوف الأبراد ويقول ان الله تطلع كل لكن فيه واحد ثاني يقولي اليوم ده مبروض جدا ليه انا اتبحت بفلان فهجة اليوم فليه بركة ليه تروني لما قابل خلان خلاص شاعة البركة من الله مباشرة او شاعة عن طريق اولاده وخديسيه او شاعة عن طريق الوالدين تأخذ مركة من الوالدين من أمه جموه موسف جاب ابنيه إسرائي من عشان يباركهم يعطيه هو نفسه اللي قد اللي قدمهما لكي أباركهما لحد فئيه كل ذاته والكلام الذي خرج من سمه خرج من سم الله إفرام السغير إبداله باركة أكبر من أخوه الكبير بناسك يدارك تيس يسأل لي يا أبو كبير يسأل لا, لا لا أنا عارف أنا عارف سيئ دا كبير الكلام اللي خرج من هو هو إسحاء بارك يعقوب وكان بارك هي باركة الذين باركتهم صاروا مباركين ولكن الآن الذي لعنوا صار أيضا ملعون خذ باركت والديك، خذ باركت والديك. حتى الواحد يقول لك أنا أبي من نوع صحى ولا من نوع بريء ولا من نوع ثاني كما تعرفون. خذ باركت والديك. أيًا كان النوع، لأن أكثر أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. ما لقت قهوه خد ابويه وخد امورته وما تاخدش ولا بتاعه من الشبابر في بركه أيضا في هاي وله ملائكه لون من أمثلتها جبراهيم الملاك لما قال العزراء مباركة انتي في النجاح او من العجائز جي علي صباح قالت نفس العبارة لمالك طبعا مريم مباركة من ربنا لكن كويس برضو تسمع البركة من الملاك وكويس برضو تسمع البركة من علي صباح العزراء جهدت الى علي صباح وخدمتها واخذت بركة الخدمة الخدمة لفتح بركة عارف اي انسان تخدمه تاخد بركته لو خدمت مريض تاخد بركة المريض لو خدمت جائع او عطشان تاخد بركته لان النسيس يقول مهما فعلتمه بأحد هؤلاء طبيقة فعلتمه اذا هنوك بركة الخدمة كل خدمة انت بتعملها لتأخذ بركة ولذلك حسنا انك تشترك في اي خدمة حسن تأخذ بركة منعيهم بابنه كنيسة تقول انا عايز اخذ بركة الكنيسة الجديدة وتخش في الموضوع تأخذ بركة لا ولكني كمستادة المفارس لتشور لملابس لأواني لمنجلية لبقى فالغيرة تقول اخذ بركة الموضوع ده واخذ فيه اخذ بركته في في اعمال معينة هي بركة في اعمال معينة هي بركة تقول انا هايز اخذ بركة دور البركة الانساني استطيع يأخذها من مصادر متنوهة جدا بس اللي عايز يبحث عن البرك هتفكر مرة زمان في بدء رحضانتي كان أحد الأديرة نشتاد لأواني كنسية فداني اللي نتقول عن الدين وقال لي عارف من أنا بتعمل دارس أحد ولي أو بطاعة العالم كثير قال لي عايزين أواني كنسية ايه رأيك سبعت الناس نجيبوا الهواني نقولت الحنسي ارجو ان تتبرعوا بثمن اهواني لا تتبرعوا عن هم بثار انتلهم ان اردتم ان تأخذوا بركة بثير الثلاني ستتطيعون ان تحصلوا على هذه البركة انكم تتجموا هواني وانتا متخدم لتأخذ بركة مش بتعطي انت بتأخذ واحد يبي يقول انا بديت الكنيسة الحاجة الفنانية لا يا حبيبي مستدفع قول انا اخذت بركة الكنيسة الفنانية لشيء الفناني لكن متقولش اعطيت انت اخذت العطاء باستمرار بركة الاستخد فيه يأخذ قبل انوار <تصفيق> كل انسان سعبان هيتا السعب بتاخد بركته شوفوا ايوب السديق قال شلمة جديلة جدا قال ايه قال بركة الهالك حلت علي يعني بركة الهالك يعني الشخص اللي كان هيهلك وانا انقفت من الهلاب البركة بتاعته حلت علي تيجي انت تقول تعالوا ندل ارضنا بحاجة تعالوا ندل تقيل بحاجة تعالوا الاسرة المشكلة ندلها حاجة لا ارضوك صلح اللغة زي قل تعالوا ناخد بركة السف العبوجة دي تعالوا ناخد بركة السف الأرملة دي تعالوا ناخد بركة الراجل الفئيل ده دعالوا نأخذ بركة الراجل المحتاج ده يبقى نأخذ بركة راهب موجود في الدير وإن كان من الظهبان عجوز وعيان فإن أنا هتفوع بخدمته لا ما تقلت كده إن أنا هأخذ بركة خدمته يبقى كده التعبير بالجميل وفيد أنا أخذ بركة خدمته لأن الخدمة لها بركة برك أيضا كما من الآباء الجسديين من الآباء الروحيين من الكهلون ولذلك إبراهيم أمد الآباء أخذ بركة ملكي فادق كما ورد في إبراميين شبعة وفي تكوين أربع باركه وكثير من الناس يأخذ أولادهم عشان يباركهم كمية لأينا ربنا أعطى هؤلاء أن يمنحوا البركة للآخرين وإحنا نتبارك حتى بأزام الستيشين بنتبارك بالأمكان أيضا فالمكان له بركة يجي الإنسان لكليسة فيأخذ بركة من المكان يدخل الهيكل يأخذ بركة من الهيكل ليه لأنه مكان دعية إثم الله فيه عشان كده داود قال له ايه قال له مساكنة محبوبة ايها الرب اله الخوات تشتاب وتجوب نفسي من الدخول. ليه مكان فيه بركة كل مكان موجود فيه ربنا لكن ليه يقول مساكنة محبوبة ليه يقول واحدة طلبت من الرب وإياها الفترة ان اشكر في ديت الرب ليه مكان بركة ما في كل مكان لكن هذا المكان له بركة